Ale nie ma w Ale nie nie ma Okay. Mm -hmm. على طلب الحرار كلها فقط من المياه. من مية فالإمكان بما لا يقصر تقول في حولين الأعمال الكلمية كذلك الإسلام يدور في سرد صاحب السنة، على هذا الحديث الرابع. حديث الدين النصيحة، وسيأتي بعد هذا الحديث مباشرة. قال الإسلام يدور حول أربعة أحاديث ذكر الثلاث المتفق عليها، وزاد حديثا رابعا وهو الدين النصيحة، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث السابع من هذه الاربعين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جعل الأشياء على ثلاثه اقسام حلال بين حرام بين بين يعني واضح يعرفه كل الناس وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فهذا الحديث جاء لبيان هذه الأمور المشتبهه لان الحلال البين امره واضح كذلك الحرام البين أمره واضح الحلال ما هو الحلال وإن كان نلاحظ في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أكده بان إن الحلال بين وتوكيد الخبر أو إلقاء الخبر مؤكدا هذا إنما يكون للاهتمام به أو لأنه نزل السامع منزلة الغافل لينبه فالخبر إذا وجدت خبرا مؤكدا فعلا بان مضمون هذا الخبر قد اعتنى قد اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم لاهميته قال ان الحلال بين والحلال هو ما احله ما هو عز وجل في كتابه اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب قبلكم وأحل لكم ما وراء ذلك فهذه كلها أمور أحلها الله في كتابه كذلك ما أحله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والحلال هو كما يقول الفقهاء ما لا ثواب فيه ولا عقاب يعني لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار مثل شرب المشارب الطيبة كذلك الملابس التي تكون من الصوف والقطن وما ذلك هذه كلها حلال كذلك المعاملات المالية الواضحه كالبيع الواضح الذي ليس فيه شبهه كالبيع والشراء الاجاره والرهن والمداينات كذلك الزواج الواضح فهذه المعاملات هي الحلال البين هذه واضحة لكل الناس ويقابل الحلال الحرام والحرام هو الممنوع وهو ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول الفقهاء في تعريفه هو ما يثاب فاعله تاركه ويعاقب فاعله وأحسن من هذا أن يقال هو ما يستحق تاركه الثواب ويستحق فاعله العقاب وهذه تعريفات الفقهاء وهي تعريفات من باب التقريب فقط ليست حدودا وإنما هي من باب التقريب فهذا هو الحرام فاعله يستحق العقوبة وتاركه يستحق الثواب وهذا الحرام أيضا منهما هو بين كأكل الميتة والدم كالخنزير وكالزنا ونكاح المحارم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات كذلك المعاملات المحرمه كالربا والقمار والرشوة والغش والتدليس والسرقه والغصب هذه كلها حرام بين لكن بينهما امور مشتبهات بينهما أمور مشتبهات هناك أمور هي تشتبه أو تشبه الحلال من جهة وتشبه الحرام من جهة فتاره إذا نظرت إليها وجدتها من قسم الحلال وتاره تجدها من قسم الحرام فهذه أمور مشتبهة قال فيها عليه الصلاة والسلام لا, يعلمه لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس أكثر الناس كثير من الناس لا يعلم حكم المشتبهات لكن بعض الناس يعلم حكم المشتبهات وهم الراسخون في العلم العالم ليس عنده شيء مشتبه العالم يع يعرف الحلال والحرام أي مسألة يقول هي حلال هي حرام ليس عنده أمور مشتبه. إلا في حالات قليلة تشتبه عليه ثم يظهر له الحق فهذه الأمور كلها إنما تشتبه على عامة الناس أو على طلبة العلم تشتبه عليهم أمور فهذا الذي تشتبه عليه الأمور ماذا يفعل فالحلال يفعله والحرام يتركه والمشتبهات يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وارده الآن هذه الشبهات ما هي الشبهات أو ما هي المشتبهات التي ورد ذكرها في الحديث العلماء اختلفوا اختلافا طويلا عريضا في مسألة المشتبهات ما هو تعريفها ما هو حدها والذي يهمنا نحن الآن هو أن نأخذ خلاصة تلك ذلك الخلاف ونصل إلى النتيجة فقط وإلا فالخلاف موجود في كتب الفقه وفي كتب شرحي الأحاديث. المشتبهات نرجع أولا إلى المدنون اللغوي إلى كلمة المشتبه ما هو المشتبه في اللغة ثم إلى مدنونه الشرعي يعني في القرآن والسنة بأي معنى أتى المشتبه إذا نظرنا إلى المدنون اللغوي لكلمة المشتبه أو المشتبهات نجد أن المشتبه يأتي بمعنى في اللغة يأتي بمعنى الانتباس تقول شيء مشتبه اي ملتبس ومختلط فهو امر تتجاذبه وتتنازعه اشياء كثيره بحيث يصير مختلطا وملتبسا على الناظر او عن السامع فالسامع مثلا اذا اختلطت عليه اعوذ اختلطت عليه الاصوات صار لا يميز بينها فهذا نقول انما عنده التباس واشتباه في الأصوات وهذا انما يكون بسبب ضعف قوته في السمع فإذا كان ضعيفا في سمعه يحصل عنده التباس إذا كان ضعيفا في بصره يحصل عنده أيضا اشتباه والتباس في الألوان وفي المرئيات فيشتبه عليه هذا اللون مع هذا اللون لون أسود مع لون أزرق شديد الزرقة يلتبس عليه لسبب ضعف بصره هذه في الأمور الحصية في الأمور النغوية كذلك في الأمور المسائل القلبية المسائل التي تدرك بالبصيرة الإنسان إذا كان عنده ضعف في العلم اشتبهت عليه بعض المسائل تأتي مسألة إذا نظر إليها من جانب قال هي حلال ومن جانب آخر قال هي حرام فهذا يحصل عندهم الانتباس بسبب ماذا؟ بسبب ضعف العلم أو ضعف في البصيرة هذا من ناحية اللغوية من ناحية اللغوية هي هذا أو المشتبه هو المختلط والملتبس إذا تجابذبته أشياء عديدة أما في القرآن الكريم المدلول الشرعي نجد أن المشتبهات جاء ذكرها في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يعني جاءت المتشابهات في مقابل المحكم المحكم من جهة يقابله ضده هو المتشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ألم ألباب هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المتشابهات من الآيات والمراد بالتشابه هنا هي ما يشتبه علمه على الناظر ينظر في الآية إذا لم يعرف تفسيرها ينظر فيها فيشتبه عليه علمها فهي غير واضحة بالنسبة إليه معناها غير واضح وهذا تفسير هذه الآية المتشابهات في الآية معناها المعاني التي لا تتضح لقارئها يقرأ الآية فلا يفهم معناها هنا إذا نظرنا إلى تفسير هذه الآية ثم نظرنا الى الحديث نجد أن الأمر مختلف لان الايه انما هي في المشتبهات هي فيما يتعلق بالمعاني اما في الحديث فهو يتعلق بالفعل هل هذا الفعل حلال ام انه حرام لكن من حيث الاشتباه الأمر واحد كلاهما مشتبه وبناء على هذا فالمختار في تفسير المشتبهات في هذا الحديث هو أننا نفسر المشتبهات في هذا الحديث بالمشتبهات التي في الآية فنقول المشتبهات في هذا الحديث هي الأمور التي لا يتضح معناها أو لا يتضح علمها أو لا يتضح حكمها فكل ما خفي علمه أو خفي حكمه على المكلف فهو من المشتبهات يعني هذا لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة والأحسن في مثل هذه الأحوال أن نرجع إلى الحقيقة العرفية الحقيقة الشرعية للكلمة إذا الكلمة اختلف العلماء في معناها نرجع دائما إلى القرآن والسنة كيف استعمل القرآن هذه الكلمة ما هو معناها في القرآن ما هو معناها في السنة حينئذ تزول كثير من الإشكالات التي وقع فيها العلماء فيفسر الحديث بهذا المعنى يفسر المشتبهات تفسر بأنها الأمور التي لا يتضح حكمها أو لا يتضح علمها الإمام أحمد وكذلك إسحاق وغيرهما من الأئمة فسروا المشتبهات بالمختلف فيها فقالوا كل مسألة اختلف العلماء فيها فمنهم من قال بالتحليل ومنهم من قال بالتحريم، قالوا هذه هي المشتبهات وعلى هذا جماعة من أهل العلم من ذلك مثلا لحم الخيم والبغال والحمير وأكل كل ذي ناب أو ذي ناب من الصباع كذلك النبيذ الذي يسكر كثيره هذا من المسائل التي اختلف فيها العلماء كذلك الحق بهذا أيضا المال المختلط إذا كان رجل عنده مال فيه حلال وفيه حرام قالوا هذا أيضا مشتبه قالوا هذه هي المشتبهات فسروا المشتبهات بهذا لكن الصحيح هو تفسير المشتبهات بما تقدم بالآية وأما قول الإمام أحمد في هذه المسائل المتقدمة إنها من المشتبهات فإن المقصود بالمشتبهات عنده هنا المقصود بها هو أنه ينبغي على من رأى التحليل ومن رأى الإباحة أن يتقي هذه الشبهه من باب المرع حتى مثلا الإنسان يقول بأن أكل البغال والحمير هذا أو خيب هذا حلال لكن بناء على قول الإمام أحمد حتى إن كان كنت ترى بالإباحة فإنك تتركه لماذا خروجا من الخلاف والخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف الفقهاء مستحب إذا أمكن ذلك فهذا هو التفسير الموافق للحقيقة والعرف الشرعي لكلمة المشتبهات فمن اتقى الشبهات أو وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يعني كثير من الناس لا يعلم هذه الأمور المشتبهها أما أهل العلم فيعلمونها ولهذا فهذه المشتبهات لها حالتان الحالة الأولى هي ما توقف فيه العلماء هذه تسمى مشتبهات فإذا توقف العلماء في بعض المسائل لعدم وضوحها عندهم فهذه نسميها مشتبهات والواجب علينا أن لا نقربها والعلماء يتوقفون في كثير من المسائل في كثير من النوازل تنزل تحدث حادثه في هذا العصر مثلا في أمور تتعلق بالطب تتعلق بالجراحة تتعلق بالمعاملات الاقتصادية فهذه النوازل يقف العلماء عندها احيانا فتشتبه عليهم لا تتضح لهم الصوره فحينئذ يتوقف العالم ويبقى يبحث في المسألة حتى تتضح له هذه المسألة فيحكم عليها أثناء توقف العالم في المسألة نقول هذه المسألة مشتبهة ما دام انه متوقف فيها والعالم لماذا يتوقف يتوقف في المساله صيانه لدينه صيانه لدينه يتوقف في بعض المسائل والعلماء توقفوا في كثير من المسائل حتى المتقدمون منهم كانوا يتوقفون في بعض المسائل لماذا لانه يفتي فهو يخاف على نفسه يخشى ان يفتي بشيء ويخطئ فيه ولذلك فهو دائلا يتحرى, يتحرى الصواب فإذا استوت عنده الأدلة إذا التبس عليه الأمر فإنه يتوقف يتوقف ويواصل البحث حتى يصل, حتى يصل إلى النتيجة فهذه المسائل هذه الحالة الأولى إذا توقف العلماء في مسألة فهي من المشتبهات الحالة الثانية إذا اشتبه الأمر على غير العالم طالب العلم أو, أو العامي إذا اشتبه عليه الأمر في مسألة من المسائل فهذا الواجب عليه أن يردها إلى أهل العلم لا يعمل حتى يفتيه أهل العلم بأن هذا الفعل حلال هو لا يقدم على العمل لا يتوقف ويرد هذه المسألة إلى أهل العلم وينتظر جوابهم أما أن يخوض فيها يعني من جهة يسأل ومن جهة يخوض في المسألة فهذا غير معذور هذا غير معذور شرعا لأنه دخل في معاملة هو لا يعلم أنها حلال ليس عنده حجة بأن هذا المعامله حلال وعنده من جهة أخرى شبهه تدل على تحرينها فحينئذ الواجب عليه أن يتوقف وأن ينتظر حتى يأتيه الحكم الشرعي فهذه هي الحاله الثانيه <تصفيق> ثم قال عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الشبهات اتقى الشبهات اي جعل بينه وبين هذه الشبهات وقايه هذا معنى اتقى اي جعل بينه وبينها وقايه فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه والاستبراء هو طلب البراءه من النقص والشين فهو يطلب براءة بدينه وبراءة لعرضه كيف يكون ذلك باتقاء الشبهات فقد استبرع لدينه هذا فيما بينه وبين الله عز وجل لأنه أتى بما وجب عليه شرعا لانه توقف هذا أمر مشتبه يتوقف فإذا توقف فقد استبرأ لدينه فيما بينه وبين ربه عز وجل كذلك يكون قد استبرأ لعرضه، يعني بحيث لا يتكلم الناس فيه لا يتكلم المؤمنون فيه فالإنسان إذا وقع في شيء مشتبه فإن أهل الإيمان سيقولون عنه إنه قليل الديانة إنه قد ارتكب محظورا ارتكب شيئا محرما والواجب على المسلم ان يراعي حال المؤمنين وحال اخوانه وان يراعي حال اصحابه يراعي احوالهم لا يقول الانسان لا انا لا اهتم هذا امر مشتبه, أو مشتبه ليس محرما تحريما قطعيا انا ادخل فيه ولا يهمني ما يقوله المؤمنون عني لا هذا خطا لانه حينئذ سينظرون اليك بأنك تجاهر بالمعصية تجاهر بشيء فيه معصية فهنا لابد من مراعاة نظرة الناس ونظرة المؤمنين إليك لابد أن تراعي هذا الجانب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه وعرضه وهذا يدل على أن طلب البراءة للعرض أمر محمود وممدوح فينبغي على المسلم أن يراعي هذا الجانب وأن يهتم به نعم لو كان شيئا واجبا أو شيئا مستحبا هنا تفعله ولا تبالي بكلام الناس لكن إذا كان شيئا فيه شبهه فالحق معهم لأنك وقعت في شيء فيه شبهه فالمسلم يتقي هذه الشبهات استبراء لدينه واستبراء أيضا لعرضه طبعا وهناك مسألة تتعلق بهذا وهي مسألة الورع وإن كان هي أدق من هذه المسائل لأن مسألة الورع هذه أمر شيء مستحب شيء مستحب ولا يقدر عليه كل الناس وإن كان هذا أمر يحاول المسلم دائما أن يأتي به استطاع لأن المتقي من هو المتقي هو من يترك الحلال خشية الوقوع في الحرام أو ما يترك ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما فيه بأس مثلا أبو بكر رضي الله عنه كان مرة جاءه خادم فأتاه بطعام قدم له طعاما فلما أكل أبو بكر رضي الله عنه ذلك الطعام سأل هذا الخادم من أين أتيت بهذا الطعام؟ من أين جئت بهذا الطعام؟ فتعجب الخالب كيف اكتشف الأرض فقال يا أمير المؤمنين قال التقيت برجل تكهنت له في الجاهلية يعني لما كنت في الجاهلية تكهنت له الرجل ولست بكائن والله لست بكائن فلما لقيته اليوم اعطاني عن الحلوان ذلك تلك الكهانة أعطاه شيء من المال فاشتريت به هذا الطعام هذا رجل غلام في الجاهلية كان في زمن الشرك والكفر تكهن لهذا الرجل قال له سيحدث لك كذا وكذا يعني من باب حتى يأخذ الاجره فقط هو لا لك هذا فالرجل المشرك ذاك وقع له ما تكهن له به هذا الخادم وقع هكذا من غير صدفة فقط وقعت له الأمر كما اخبره الخادم بعد الإسلام التقى هذا المشرك مع هذا الخادم فأعطاه المال في مقابل تلك الكهانه فاشترى به طعاما وجاء به إلى بكر فلما أكله أبو بكر شعر بأن هذا الطعام ليس من مال حلال ولهذا سأله من أين جئت بهذا الطعام فلما أخبره أدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعه في حلقه واستقاء ما اكل يعني المؤمن الذي عنده هذه التقوى وهذا الورع تصير نفسه شفافه يشعر حتى يعني هذا أمور لا تكتشفها الآلات الحديثة هذا الطعام حرام وطعام حلال لا تكتشفها الآلات الحديثة تكتشف أمور أخرى عندك نسبة زائدة من السكر أو ناقصة من الدهون لكن هذه الأمور كيف اكتشفها أبو بكر هذا الطعام فيه النسبة زائدة من الملوح لكنه اكتشفها بنفسيته الشفافة، يعني فهو مثل الزجاجة. الآن إذا أخذت المرأة الصقيله في يوم بارد ونفخت فيها ماذا يحدث؟ تكسوها ضبابا. لماذا؟ لأنه هذه المرأة الصقيله لا تتحمل حتى هذا المخار، فهي تظهره وتعكسه. كذلك النفوس المؤمنين، المؤمن التقي. إذا اعتاد على أكل الحلال فإنه إذا أكل شيئا حراما فإنه يشعر به كذلك عمر رضي الله عنه يوما جاءه الخادم بتمر بلبن طلب من الخادم أن يأتيه بلبن فأتاه باللبن فلما شرب عمر رضي الله عنه من اللبن وضع فقال من أي الإبل حلبت هذا اللبن فسكت الخادم فسأله مرة أخرى من أين جئت بهذا اللبن هذا ليس هذا اللبن فيه شيء فقال يا أمير المؤمنين قال خرجت لأطلب اللبن فوجدت يعني عمر رضي الله عنه كان عنده إبل قال فوجدت الرعاة قد عالي فحلبت لك من إبل الصدق ف يعني عمر غضب قال أنا أشرب من, من ألبان إبل الصدق ولا لا يحتاج إليها وإنما هي الفقراء المساكين. فشعر عمر رضي الله عنه بأن هذا اللبن فيه شيء كذلك انظر إلى ورع أثلام أبي حنيفة أبو حنيفة رحمه الله مرة جاءه رجل إلى المسجد يسأله قال وقعت له حادثة سرقت منه شات الشات سرقت من هذا الرجل فسأل مسألته ثم انصرف فقام أبو حنيفة وذهب إلى الجزار إلى القصار وسأله كم تعيش الشات قال ما بين سبع إلى عشر سنوات هذه الزمن الذي تعيش فيه الشات ماذا فعل أبو حنيفة لا أكل نحم الشياه عشر سنوات خشية أن يأكل يوما من الأيام من تلك الشيطة مع أنه لو أكل منها لكان حلاله، لأنه لا يدري بأنها مسروقه لكن هذا هو الورع ترك أكل لحم الشياه عشر سنوات خوفا من أن يدخل في جوفه نقمة من الحرام مع أنه لو أكلها لم تكن حراما لا هذا تعمق وتشدد في الدين لا هو مع نفسه هذا باب الورع مع نفسه هو متورع يقول ما دام هذا الأمر فيه شبهه بالنسبة لي هو بالنسبة للناس حلال بالنسبة لي أنا أمنع نفسي منه يأكل من الاطعمه الأخرى أما من لحم الشياه فلم يأكل منه رحمه الله عشر سنوات يعني هذا الورع قل من الناس من يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الورع وجد تمره في بيته تمره أراد أن يأكل تلك التمرة رفعها إلى فيه ثم وضعها فقال خشيت أن تكون من تمر الصدقة لأن الصدقة محرمة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فخشي أن تكون تلك التمرة من مال الصدقة من تمر الصدقة فرفض عليه الصلاة والسلام وترك أكلها مع أنها تمرة واحدة فهذا يعني من الورع ورع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هذه الأمور المشتبهة هي أشد الأمور المشتبهة فيها إنسان إذا وقع فيها يقع في الحرام بخلاف الأمور التي يتورر عنها الإنسان هذه المشتبهات إذن وقع فيها وقع في الحرام أحيانا تشتبه بعض المسائل مثلا شعر إنسان خرج للصيد ورمى صيدا طريدة رمىها ومعلوم تعلمون بأنه إذا قديما كانوا يصطدون به السهام الآن مثلا الصيد يكون بالبندقية الآن إذا كبرت سميت إذا سميت وكبرت ثم رميت الطريقة فاصبتها فماتت فهي حلال حتى وإن لم تذكر حتى وإن لم تذبح فهي حلال دام أنك سميت عليها ورميتها بعد التسمية فإذا اصبتها وأبركتها حية وجب عليك ذكاتها وإلا فإن وجدتها ميتة فهي حلال الآن رميت طريدا أو طائر فوجدته ميتا فما الحكم حلال بين ورد فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام حلال بين الآن رميته فلم تصبه لكن وجدته ميتا هذا ميتا حرام بين الان هذه الصوره الثالثه المشتبهه اصبته فوقع في مكان في المساء وجدت هذه الطريده مصابه لكنها قد وقعت في بركه ماء انت الان لا تدري هل ماتت باصابتك بسبب شرعي مباح يبيح لك اكلها ام انها ماتت بسبب الغرق انت لا تدري الان ماتت اما بسبب الصي... الإصابة أو بسبب الغرق هذا الأمر مشتبه هنا لا يجوز لك أكلها الآن مثلا جاء إنسان وأهداك كتف شات كتف شات مذكات مذبوحة ذكات شرعية أعطاك هذا الكتف هديه وضعت الكتف في بيتك ثم جاءك الجار الثاني فجاءك ايضا بكتف أعطاك هذا الكتف وضعته مع الكتف الأول ثم هذا الجار الثاني جاء وقال الكتف الذي أعطيتك إياه هو منشات الميتة غير مذبوحة الآن عندك كتفان كتف منشات مذبوحة وكتف منشات ميتة حرام لكن وضعتها الآن في الثلاجة فجاءت زوجتك فجعلت نزعت هذه الكتفين واحد في جهة وواحد في جهة غيرت المكان انت الآن لا تدري فأول الأمر تدري وضعت مثلا الكتف الحلال في المكان الفلاني والحرام في المكان الفلاني لكن جاء من أخلطها فماذا يقع هنا؟ اشتماعه كلاهما لا يجوز أكلها لأنك لا تدري لا تميز بين الكتف الحلال والحرام في مثل هذه الحالة ماذا تفعل؟ لا يجوز أكل واحدة منهما تربما تقول لي لا لا أقدر الآن جيب لك شيء يعني نمثله بهذا عندك إناءان من عسل جاء رجل فوضع السم في هذا الإناء أنت تعلم هذا فيه السم وهذا ليس فيه. في هذا المكان خرجت ثم رجعت فوجدت هذين الإناءين في مكان آخر ولا يمكنك أن تميز بين المسموم وبين هل تأكل من واحد منهما؟ هل تجازف؟ تقول جرب هنا لا شك أن تخشى على نفسك كذلك في اللحم تخشى على نفسك كما تخشى على نفسك من الموت بالعسل المسموم كذلك تخشى أن تأكل من الكتف المحرمة من كتف الميتة فهنا تترك ولا يجوز لك أكل شيء من ذلك لأنه من المشتبهات ولهذا قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات إنسان الذي يقع في الشبهات فقد وقع في الحرام إما أنه وقع في الحرام المحض وإما أنه وقع في المشتبهات التي يكون الوقوع فيها حرام هذه المشتبهات قد تكون حلالاً انت الان لا تدري فاذا وصلك الحكم حينئذ تعرف لي حلال ام حرام لكن ما دام هي مشتبه لا يجوز الوقوع فيها فاذا وصلك الحكم بانها حلال جاز لك حينئذ فعلها فمن وقع في, في المشتبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمام الراعي يرعى حول الحمى قديما كان الملوك يتخذون لأنفسهم محميات مثلا هناك مكان مساحة معينة هي لرعي إبل الملك فقط لا يجوز لعامة الناس أن يدخلوا شياههم وإبلهم في تلك المنطقة كذلك اتخذه كثير من الناس النبي عليه الصلاة والسلام حمى الحمى حما الحمى لإبل الصدقة فكان هناك مكان خاص بابل الصدقه لا ترعى فيه الا ابل الصدقه فابل غيرهم تطرد تمنع من الدخول وهذا انسان اذا حمل حمى لمصالح لمصلحته مثلا او لمصلحه عامه هذا جائز لا مانع منه فهذا الان اذا كان هناك ملك عنده حمى مكان ترعى فيه ابله وشياهه فقط فذهب راعي أخذ بعض الشياه وجعل يحوم حول هذه الحمى يعني يطوف أمامها وحولها ماذا؟ هل يأمن أن تدخل بعض الشياه إلى حمى الملك فيعاقبه لا يأمن لأنه دام أنك قريب من حمى الملك قريب من هذه المزرعة فلا شك أنك قريب على الخطر قد تفر منك بعض الشياه فتدخل إلى الحماء وحينئذ لا يمكنك أن تخرجها تسبقك إلى الحماء فتقع العقوب عليك فهذا حماء الدنيا حما الله عز وجل ما هي محارمها حماء الله هي محارمه إنسان إذا وقع اقترب من المحارم من أمور التي حرمها الله فحينئذ يكون قد تعدى ولهذا قال تعالى وتلك حدود الله فلا تقربوها في الآية الأخرى فلا تعتدوها يعني مجمد القربان والاقتراب من هذه الحدود ومن هذه الحما هذا منهي عنه حذر الله منه ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لهذه المحرمات كل المحرمات جعل لها حما حفاظا على الدين وحفاظا على العقل حفاظا على النسل، حفاظا على المال وحفاظا على العرض حفاظا على هذه الاصول الخمسه والكليات الخمس التي جاءت الشرائع كلها بتحصيلها والحفاظ عليها جعل الله سبحانه وتعالى لها حمى مثلا فاحشة الزنا هذه فاحشة منكر ما, هي ما هو السياج الذي أحاط الله به هذه الفاحشة حتى لا يقع الناس في هذه الفاحشة خوفا من أن يقع الناس في هذه الفاحشة التي تؤدي إلى فساد النسل تؤدي إلى اختلاط الأنساب مرأة متزوجة إذا والعياذ بالله وقعت في الزنا ستحمل وستلد ولداً لرجل هو يربيه ظن بأنه ولده هو ليس ولدا له هذا يعني اختلاط كبير في الإنسان هذا أمر لا يقره عقل ولا شرأ ولا أي ديانة من الديانات. اختلاط الأنسان فحرم الله الزنا ثم حرم كل الوسائل التي تؤدي إليه ولهذا حرم الله الخلوة خلوة الرجل بالمر حرم الاختلاط حرم اللمس، حرم النظر التبرج نهى عن أمر بغض البصر ونهى عن النظر وتعمد النظر هذه كلها حرمها الله عز وجل لماذا؟ هذا هو حرم الله عز وجل هذه الأمور حتى لا يقع الناس في الفاحشة لانها كلها مقدمات ووسائل توقع في الفاحشة فحرمها الله سبحانه وتعالى الآن إذا وقع الإنسان في شيء من هذه يمكنه أن يستدرك وقع في النظر مثلا يقوم وينصرف ده. لأنه الآن بينه وبين الفاحشة حمى أو بعيد حاجز لكن إذا تجاوز كل هذه الحدود ما الذي يمنعه عن الوقوع في الفاحشة لا شيء نجيب مثال الآن في الحمى انت الان في مكان بينك وبين هذه الهاويه هناك هاوية بينك وبينها حاجز الان ما دام انك تجري وتمرح في بين بينك وبين هذا الحاجز لا خوف عليك لكن اذا تجاوزت الحاجز وجعلت تلعب وتجري خلف الحاجز يوشك ان تقع في الهاويه فتهلك فلابد ان تبقى دائما خلف هذا الجدار كذلك محارم الله عز وجل لابد ان نبقى دائما خلفها لانك الآن اذا دخلت خطوه فقط هذه الخطوه الشيطان يجرك خطوه خطوه لهذا قال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان لا ياتيك يقول لك يا فلان تعال تشرب الخمر يوسوس لك روح تشرب الخمر ولا روح في فحشه الزنا ولا روح تل. لا الشيطان أذكى من هذا شيطان يعرف جيدا ما يصنعه صور الآن إبليس منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم كم يعني تعرف على طباع الناس قرون وقرون يعني جرب كل أنواع البشر فهو يعرف كل المداخل يعني صار اختصاصي في الاغواء لمدة آلاف السنين هو ياتيك خطوه خطوه ولهذا قال تعالى قال تعالى فلا تتبعوا تتبع خطوات الشيطان ياتيك اول الامر يقول لك دير خطوه فقط هذه خطوه فقط ماشي حرام هذا شيء مباح حلال تفعل تضع الخطوه الاولى ثم تاتي الخطوه الثانيه يقول لك هذا مكروه الخطوه الثالثه هذه مشتبهه فقط تبرج تبرج عادي واوش فيها التبرج دليل على الحضاره وعلى التقدم بلاش احنا نسجنوا النساء اللي في البيوت فقط وخليهم يروحوا المساجد وخليهم يروحوا يحضروا الحفلات وانا شواطئ البحار وهذا رجعيه خليهم حر خليهم يتحبوا نوعا ما وبعدها الاختلاط واش فيها الاختلاط لا, لا هذه حريه يعني حرية التصوف حتى لا نضيق على النساء خلي الحريه خليها تخرج خليها تجلس رجل معليش خليها تجنس تعمل مع رجل وش فيها خلوه وش فيها خلوه هذا فيها لكن الشيطان هو يعمل الشيطان هو يعمل مع الوقت القلوب تموت إنسان يرى هذا المنكر قلبه ميت لا يتحرك يجد هذه الأمور عادية وصنا نرى هذا يعني في كل مكان حتى مع الأسف حتى في البيوت صارت هذه الأمور عادية في المناسبات تجد يعني لباس غير محترم أصلاً لا أقول لباس شرعي لباس غير محترم تلبسه بعض الناس أمام آباءهنا. وأخواتهن وأزواجهن وعادي أمر عادي فهذه خطوة الشيطان يسير لك خطوة خطوه كذلك هذا الذي ربما يرتكب جريمة القتل أو الاعتداء الحرابه وقطع الطريق هذه كيف تبدأ المخدرات كيف تبدأ تبدأ خطوة خطوة يمشي معها خطوة خطوة حتى يصل به إلى أن يتعاطى المخدرات وإذا تعاطى المخدرات واحتاج إلى المال سيسرق حتى يؤمن لنفسه هذه المادة فإذا ذهب ليسرق اليوم القى واحد عاقل قد يلقى واحد لا يتسامح في حقه قد يقتله أو يكون هو المقتول فانظر إلى كيف الشيطان يمشي خطوه تبدأ من شيء بسيط فتتطور شيئا فشيئا حتى يصير هذا الرجل أو هذا الذي كنا نراه طفلا وديعا بعد ما يكبر ويولي كيف صار مجرما بهذا التدرج اتبع خطوات الشيطان الله عز وجل امرنا ان المؤمن يستبرئ لدينه وعرضه يستبرئ لدينه يترك حتى هذه الشبهات يتركها يستبرئ ايضا لعرضه يخشى من كلام المؤمنين يخشى أن يتكلم المؤمنون في عرضه ويقولون فلان قليل الديانة وفلان يرتكب ويجاهر بالمعاصي والفواحش والمنكرات فهو من أجل هذا تجده يحافظ على عرضه وعلى سلامة عرضه من أن تداس ومن أن تهان كرامته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استمرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه قال يوشك وهذه من أفعال المقاربه كما هي معروفة عند النحويين يوشك من افعال المقاربه يعني هو يقارب أن يرتع فيه يكاد أن يرتع فيه يوشك أن يرتع فيه الا وان لكل ملك حما، الا وان حمى الله محارمه هذه حمى الله عز وجل التي لا يقبل من احد ان يتجاوزها هذه الشبهات او المشتبهات هي الحمى عندنا اشياء محرمه واضحه اشياء حلال واضحه هناك مشتبهات هذه المشتبهات هي الحمى هذه الحمى ولذلك لا يجوز مواقعتها لانه من وقع فيها وقع في الحرام الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الجسد هذا كله فيه مضغه هذه المضغه تعرفونها هي القلب سميت مضغه لانها بقدر مضغه من اذا مضغ الانسان شيئا تكون بمثل هذا تشبه هذه الجزء الذي يكون في القلب في الجسد وهو القلب المضغة تشبه القلب فهذا القلب كما يقول العلماء هو ملك البدن الاعضاء كلها بالقلب القلب هو الامر الناهي اذا صلح هذا القلب الاعضاء كلها تكون صالحه إذا فسد القلب الأعضاء كلها تكون فاسده ولهذا فالاعمال الظاهره عنوان على القلب كان انسان يقول لك يفعل كل الحرام كل المنكرات يقول لك أنا ايمان في القلب قلبي بيض كاش قلب ابيض انا انا مايش تقلب ابيض في الواقع. قلوب يعني كلها حمراء <تصفيق> لكن الآن لما يقول لك أنا إيمان في القلب نعم الإيمان في القلب لكن يقول بأن هذا الإيمان الذي في القلب،, القلب إذا صالح صالح الجسد كله محال أن يكون القلب صالحا والجسد فاسد يسرق وينهب ويقتل وي... محال هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الجزء الذي يكون في النفس الذي هو القلب هذه المضغه اذا صلحت الاعضاء كلها ستكون صالحه اللسان سينهج بالذكر وبالذكر وبالتسبيح وبشكر الله عز وجل الاعضاء كلها ستتوجه للعباده اللسان لا يتكلم بالحرام وإنما يتكلم بالذكر والعبادة فقط كذلك الجوارح إنما تتحرك بطاعة الله عز وجل لا تتحرك لمعصية لأن القلب هو الذي يسيرها فالعين أيضا لا تنظر إلا لما يأمرها بها به القلب فالقلب يأمر العين بأن تنظر إلى الشيء المباح لا إلى الشيء المحرم كذلك الأذن لا تسمع الشيء المحرم إنما تسمع الشيء المباح أو المستحبة أو الواجب أمر يعني في حدود الشرع فهذه المضغة التي في القلب إذا صلحت صلح الجسد كله الجسد كله سيكون صالحا وإذا فسدت فسد الجسد كله الجسد كله سيفسد إذا فسدت هذه المضغة طبعا هذه المضغة ليس المقصود من صلاحها وفسادها أن تكون يعني تعمل بشكل جيد لا هي وعاء القلب هذا هو وعاء للإيمان هذا القلب هو وعاء هي وعاء للإيمان فيخرج الإيمان, يخرج نور الإيمان من هذا القلب فيظهر على الجوارح فالإنسان إذا كان قلبه خاليا من الغل ومن الحسد ومن الحقد ومن الرياء من النفاق وأمراض القلوب كما قال إمام النووي تتجاوز الأربعين وقد ذكرها صاحب في الإحياء وكذلك صاحب المختصر المقدس في تعليقه على وفي اختصاره لكتاب هي علم الدين فهذه أمراض القلوب إذا كان القلب مريضا بهذه الأمراض. أو إذا تكدست هذه الأمراض على القلب فإنه سيظلم وإذا أظلم القلب فإن الجوارح لا تتحرك إلى الشر فلابد أولا من تصفية هذا القلب لابد من تصفية هذا القلب لابد من تطهير هذا القلب نطهره من هذه الكبائر بعض الناس ربما يجتهد في تطهير بدنه لكنه لا يجتهد أبدا في تطهير قلبه عنده حسد يحسد الناس يبغضهم بغير سبب يحقد عليهم عنده هذا النفاق عنده الرياء عنده الغل في قلبه على المؤمنين ولا يحاول ابدا ان يجاهد نفسه وان يطهر قلبه من هذه الامراض لا يطهر قلبه ابدا يظن انه على خير ولكلني مليح ومش فيها إنس نحسب إنسان ولا نبغضه الأمر عادي بالنسبة له هو لا يدري بأن هذه الأمرات تؤدي إلى موت القلب وإذا مات القلب ماتت الأجازة كل الأعضاء ستموت عن الخير إذا مات القلب وقسى هذا القلب فلا خير في هذه الجثة هذه الجثة لا خير فيها القلب هو أهم في الإنسان قلبه والقلب هو محل العقل وهذا القول الصحيح من قولي أهل العلم القلب هو محل العقل فالانسان يعقل بقلبه والمخ يمد القلب يعني يزيد في إمداده فقط فهناك صلة بين القلب وبين المخ لكن القلب موضعه أو العقل موضعه القلب كما قال تعالى أم لهم قلوب يعقلون بها يعقلين. فالعقل محله القلب فهذا القلب لا بد على المسلم أن يعتني به لا بد أن نعتني بقلوبنا بتطهيرها من هذه الأمراض نحاول دائما أن نجتهد في تطهير قلوبنا من هذه الأدران التي مع الأسف قد تفشت في المجتمع وبعض الناس لا يراها منكرا يظن بأن المنكر ما يكون بالجوارح فقط لا المنكر الذي يكون ربما أخطر هو الذي يكون في القلب إنسان إذا كان ينافق في قلبه عنده نفاق عنده استعلاء على الخلق وتكبر هذا الكبر هذا من أخطر الأدواء الكبر هذا مانع من دخول الجنة بل إن إبليس ما طرد من الجنة وما حكم الله عز وجل عليه بالخلود في النار إلا لأنه تكبر ويقول عليه الصلاة والسلام من كان عنده مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا لا يدخل الجنة لأنه متكبر احنا الآن كثير من الناس من المسلمين عندهم كبر يتكبر على الناس ويترفع عليهم ويحتقرهم ويزدريهم وينظر إليهم باستصغار سبحان الله يعني هذا هذا أداء خطير يجب على المسلم أن يحاربه بالتواضع تحاربه بالتواضع أمر عادي إذا كان عندك الكبر في نفسك تكسر نفسك كما فعل عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة،, ولي الخلافة فصعد المنبر جمع الناس كلهم اجتمعوا صور الآن مات أبو بكر رضي الله عنه خلفه عمر خليفة المؤمنين يدعو الناس لاجتماع عام المسجد. اجتمعوا ويظنون أنه س سي... يعني يحدث شيئا قام على المنبر ماذا يقول يا أيها الناس إني كنت أرعى الغنم عند بني فلان على قرارة ونزل المنبر فغضب الصحابة كبار الصحابة غضبوا وقالوا ما زلت أن حقرت نفسك يعني كيف تصعد على المنبر والأعراب معنا في المسجد وعامة الناس معنا في المسجد الذين لا يعرفون لك قدرك تصعد على المنبر وتقول أنا كنت راعي أعمى فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال لما وليت هذا الأمر الخلافة وجدت في نفسي شيئا شعرت شيء في نفسي فأردت أن أكسرها كسر نفسه لأول يوم. يعني في كل مرة راح يذكر بأنه قام وقال للناس كلما حدثته نفسه بالخلافة يقوم يذكر بأنه قام وقال في الناس إني كنت أرعى وكل وكلما يحدث له هذا الأمر كان يفعل ذلك فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من جاء بعضهم من العلماء ومن الصالحين كانوا إذا شعروا بشيء من شيء يعني تحدثه نفسه بشيء يكسرها في الحين يذل نفسه في الحين وهذا يكون بالتواضع أبو بكر رضي الله عنه كان لما ولي الخلافة كان سبحان الله كان أول يوم ولي فيه الخلافة خرج إلى السوق يبيع ويشتري صورت الآن خليفة رئيس يخرج السوق مع الناس يبيع ويشتري فجاء إليه الصحابة كبار الصحابة فقال له الله كيف تدخل إلى سوقنا وتبيع وتشتري قال له أنت الخليفة الآن ترذب إلى قصر الخلافة قال لهم ومن يعمل على نفقة عيالي يشكون ينفق لي على أبنائي فقال له عمد الخطاب رزق. نعطيك رزقا نعطيك الجزء من المال حتى تتفرع لمصالح المسلمين قال له قابل كم هذا الرزق صوره الآن كم هو نصف ما كان ياخذه ابو بكر من التجاره قالوا نعطي لك بعض, بعض الدراهم فنظر فيها ابو بكر قال هذه لا تكفي لابنائي بجرد وش من نفقه الزيت والفطير والشاعير فقط هذا هو طعامهم والسلام مع ذلك كانت لا تكفي يعني عمر رضي الله عنه أعطاه جزءا قليلا جدا من المال فقال هذا لا يكفي سأخرج الاسوق أخرج بيعوا اشتريوا ولا أحتاج إلى مالكم حينئذ اتفق الصحابة على أن يفرضوا له مثل ما كان يخذ من عمله كنت تأخذ أجر معينة نعطيك هذه الأجرة بشرط أن لا يعني تخرج وتخالط مع تخالط الناس في الأسواق وتبيع وتشتري بل تبقى متفرغا لصالح لتحقيق مصالح المسلمين فكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك التابعون كذلك العلماء كانوا يحافظون على سلامة قلوبهم من جميع الأمراض من جميع الأمراض التي تفشت اليوم مع الأسف في المجتمع ولهذا لما انتشرت هذه الأمراض في القلوب ما ظهر؟ ظهرت آثارها على الجوارح ظهرت آثار هذه الأمراض على جوارح المسلمين فتجد بينهم حتى في ممن يصلين على الأسف عندهم هذه الأمراض عندهم مثلا الحسد يتمنى زوال النعمة إذا كانت عند غيره إذا رأى أخاه المسلم عنده نعمة يعني تجد, يعني تجد هذا الحسد يقع حتى من فلتات اللسان مجرد يشوف إنسان عنده يقولك من جاء هذا هذا كين شي إما يبيع مخدرات ولا سرقة تشجيعها ولا عمل هذا ما كنش يعني ننجاه نجيب هذا المال. سبحان الله الله عز وجل رزقه بميراث أو مشابه ذلك لماذا هذا الحسد يعني كين بعض الناس عندهم بعض المصلين يتهم ببيع المخدرات لأنه صار عندهم مال هو سبحان الله زوجة غنية عطت له المادة الله عز وجل رزقه هذا الحسد هذا الحسد هو اعتراض اعتراض على الخالق سبحانه وتعالى كانه يقول فلان لا يستحق هذا المال وهذا يعني حتى هناك امثله امثله الناس مع الاسف يتداولونها فيما بينهم وهي امثله قد تؤدي وقد تؤدي في الشرك يقول بان الله عز وجل يعطي اللحم لمن ليس له اسنان إذا شافوا واحد يعني كان يعني ربما بالنسبة إليهم لا يستحق هذا الغنى أو لا يستحق هذا الشيء مما أخذهم الأمور الدنيا يتكلمون بهذا الكلام هذا فيه طعن في حكمة الله عز وجل الله عز وجل قدر الانسان هذا الرزق وهو يعلم أن المال ينفعه وأن عدم إعطائك لهذا المال لأن المال يضرك. أنت لا ينفعك المال لو أعطاك الله مالا لارتكبت به المحرمات لأنفقته في غير وجهه فلا تطعم في حكمة الله عز وجل فالله عز وجل يرزق الذكي ويرزق الغبي بل يرزق الغبي أكثر من الذكي الأغبياء عندهم أموال طائله وهذا موجود والأذكياء جدا يموتون وهم على فقر وهذا موجود يعني منذ القدم وإن كان بعض الفلاسفة قديما كانوا يشتكون من هذا فلاسفة من غير المسلمين من كبار الفلاسفة والحكماء لكنهم كانوا يشتكون من هذا وهذا يقع أيضا يعني حتى كثير من العلماء عاشوا على الفقر وماتوا على الفقر فهذه أرزاق لا يجوز للمسلم أن يحسد مسلما ولا أن يبغض مسلما لا يجوز لك أن تبغض المسلم ولا أن تحقد على مسلم لابد أن تطهر قلبك من الحقد حتى إذا كنت تكره مسلم لسبب دنيوي أو لسبب ديني فهذا الحقد لا يرتقي إلى درجة الغل والبغض لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا فهذا أشياء محرمة لا يجوز أصول محرمة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وهي إنما تتعلق بالقلب فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغه هذه أهم شيء في جسدك هي هذه المضغه إذا صلحت صلح الجسد كله كله العين والسماء واللسان واليد والرجل كله إذا صلحت صلحت, صلحت الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله كله فسد ألا وهي القلب الآن لو كان يدروا عملية جراحية نجيب قلب كافر في مؤمن تصوروا هذه المسألة الآن الأمر تبدلت بشكل مبكري الآن يمكن أن يدروا عملية جراحية يحكموا واحد كافر مثلا يزرعونه قلب رجل مؤمن تقي والعكس يحكم قلب هذا الكافر ويزرعوه في قلب رجل مؤمن كيف تكون الحديث يقول إن اذا صالحت صلحت صلح جسده كله اذا فسدت فسد الجسد كله لكن تطبيقات المعاصره كيف نطبقها هل يمكن هذا هل يعني هذا الانسان الكافر اذا وضعنا له قلب مؤمن يولي مؤمن والمؤمن اذا وضعنا له قلب كافري ولي كافر واللي كافر أولا يعني هذا كثير من الناس ربما يستشكل هذا الأمر في هذا العصر نعم. أولا هذا غير ممكن لأن لا نعلم أن أحدا زرع له قلب وعاش أكثر من يومين. ثم لو عاش في القلب إنما هو وعاء هو وعاء فقط وإن تقطّع فيه مشروب حلال أو مشروب حرام نفس الشيء هذا إذا كان الإنسان مؤمن فهذا القلب هو وعاء يصير وعاء كان وعاء للكفر فيصير وعاء من إيمان يعني حتى لو عاش بهذا القلب المؤمن يبقى مؤمن والكافر يبقى كافر نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليكم السلام عليكم